وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَتَنَسَوْا أَمْرَهُمْ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ أَنَا ظُلْمًا مِمَّا ذُكِرَ بِفَأَنَّ بَيْنَنَا عُمُرَ الْعَذَابِ وَسَوَّفَ نُذِئُ أُمُورَهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كِتَابَ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ سِرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَ ديرًا مما قد